العذاب وهم في الاخرتهم الاخسرون وانك لتق القران من لدن حكيم عليم اذ قال موسى لاهله انني انستنا ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قَابِسِ لَعَلَّكُمْ تَشْقَوْنَ فَلَمَّا جَاءَ أَهَانُو دِيَابُرِ كَمَا فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 119. إذا من غلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم 110. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه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 حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ نَّمْلَةٌ قَالَتْ نَمْلَةُ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضاحكا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 وتفقد الطير فَقَالَ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد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 وما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم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 فَلََّا رَآم مستْتَثِر وَّ دَم قَالَ هذا مِ فَغْنِ رَّ يَدُلونِييم أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِ ماَا يَشْكُر لِنَنفسْس وَمَنْ كَفََفَإَِّ رَبّ غَانِيّم كَرِيم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 114. مَا ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين 115. قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح من قَارِر قَالَت رَبِّ إِنِّي وَلِمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ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 في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوقا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النبو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 انهم اناس يتقذرون فانجيناه واهله الا امراته قد دناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المندري الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ام الله خير ام ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء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 وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ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 وَماَا مِنْ غَائِبَةِ في السماءِ وَالأَغّْ إِلَّا فِي كتَابِم مُبم إِ هذا القُرآانَ يَخُُّ عَ بَنِيم إسر إلَ أَكتَر الذيم فيِيه يَغْتَلِفُ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 إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْمُ دِبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَا دِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مسلمون.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 مَن يُكَذِّبْ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّعَذَّبُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا قَالُوا أَكَذَّبْتَ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِطْ بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ